فَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَطَيَّطْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَأَزَيَّنُوا لَهُمْ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذَلِكَ جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء جزاء ان بما كانوا باياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا ارينا الذين اضللونا ارينا الذين اضللونا من الجن والانس نجعل تحت اقدامنا ليكون ليكون من الاسفلين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكه أن لا تخافوا ولا تحزنوا, تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا, بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فيِي هَا مَا تَشَهِي أَأَ فُسُكُم وَلَك فيِي هَا مَا تَدَّعُون نُزُلَم مِنْ رَفُور الرَّاحِيم